بسم الله الرحمن الرحيم الملتقى المغربي للقرآن الكريم يقدم ألم ترى أن الله يزدد لكم في الثماوات والأرض والشمس والأطفال